حيث لها تأويلا يخالف ظاهرها وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على دلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص فهم مشتركون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أو لم يعلم, أو لم يعلم بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل نسأل الله السلامة والعافية من, من هذه الأقوال الواهية المخضية بقائلها إلى الهاوية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أحسن فبارك الله قبل أن يعني ننتهي من هذا المقطع أحب نشير إلى أن كلامه هنا عن فرق الضلال ذا من صفحة 211 يقرر فيه مناهج يقرر فيه مناهج أهل الأهواء ومواقفهم مما جاء به الرسل وتفريق وتفريق المؤلف هذا منقول عن شيخ الإسلام بن تيمية في ذرع التعارض وفي والتفريق هذا لا يعني أن, أن كل طائفة تمثل فرقة أو كل منهج يوثل يوثل فرقة هذه المناهج موزعة بين الفرق فمثلا، ما أشار في أول الكلام في صفحة 2801 أهل الوهم والتخير الذين يقولون ان الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة لأمريهم في نفسه هؤلاء نجدهم طوائف من الفلاسفة ومن الجهمية ومن البطنية طوائف من الفلاسفة والجهمية والبطنية ها؟ قول لنا أن ما ذكره هنا الشارع هو منقول كل عن شيخ الإسلامي ثمية في دار التعارض وغيره وهو يمثل مناهج أهل الأهواء ومواطفهم مما جاء به المرسلون مناهجهم عموماً يصرف النظر عن اسماء الفرق أو يعني مفرداتها أو أفرادها إنما ذكر المناهج التي يشترك فيها عموم أهل هذه المناهج أولها ما يتعلق بأهل الوهم والتخين الذين يقولون أن الأنبياء أخبروا عن الأمور السمعية كاليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه إنما جاءوا بهذا الخطاب من أجل إقناع الجمهور وأغلبها خيالات وتواهمات أقول من يقول هذا من طوائف من الفلاسفة ومن الجهمية والبطنية وكذلك القول الثاني الذي أشار إليه في قوله وأماه للتحريف والتاوين الذي يقول النبي لم يقصد بهذا القول ما هو الحق في نفس الأمر وأن الحق في نفسه هو ما علمناه بعقولنا هؤلاء أهل الكلام أهل الكلام عموما سواء من كان عنده نزعة فلسفية أو كانوا متكلمة من متكلمة الفرق الإسلامي هؤلاء أهل الكلام مناهج اهل السلام تقوم على هذا الاصل التحريف والتأويل والصنف الثالث اهل التجهيل والتضليل أغلبهم من الفلاسفه والباطنيه اغلبهم من الفلاسفه والباطنيه لكن الشيخ ايضا نسب إليهم من ذكرهم في المقطع الثاني في صفحه 203 ثم منهم من يقول ان بها خلاف مدلولها الظاهر فهؤلاء المفوضه والمؤول واقفه يقصد بهم المفوضة والواقفة وأهل التفويض والواقف موجدين في جميع الفرق في جميع الفرق في الفلسفة والباطنية والجهمية وأهل الكلام أيضا أدخل من هذا الصنف طائفة من المتكلمين في المقطع الأخير الذين قال فيهم ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا هذا ما عليه من منهج أهل الكلام المتأخرين من القرن السادس وما بعده بل من القرن الخامس من أيام الشهرستاني والبغدادي والجويني والغزالي والأرازي وهو أشهرهم ثم الأيجي والآمدي ومن سلك سبيلهم هذه الفئة هم أصحاب القول الأخير فأدخلهم في أهل التجهيل والتضليل من باب الإنزام الشيخ دخلهم في أهل التجهيب التضليل من باب الإنسان لأن التجهيب التضليل من لوازم قولهم وإلا فهم الفئة الأخيرة من يقول لم يعلم معانيها يضم ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية ولذلك جعلوا الاجتهاد في الأدلة العقلية الذي يسمونه النظر جعلوها أوجب الواجبات وقالوا أول واجب على المسلم النظر حتى شادت الله إلى الله ومحمد رسول الله ما لها اعتبار عنده قالوا أول واجب النظر هو القصد للنظر لمن لم يستطيع أن ينظر يقصد يعني يحاول ان استطاع وإن لفه معدور هذا يعني أسهلهم حكم هؤلاء هم أصحاب هذا الصنف لأن قوله مؤدي إلى التجهيل والتظليم للضرورة من باب الإنزام والله أعلم وقبل أن نختم الدرس اليوم لأن نستعفيكم من قراءة فرحة للكاء لكن نحب أن ننبه إلى أن الدرس القادم هو الدرس الأخير إن شاء الله في هذا الفصل وبه أيضا كما ختمنا أشاء الطحاوية بحمد الله وعوني وتوفيق ونسأل الله الإخلاص والصدق وأن ننتفع بها جميعا والطحاوية تكون بهذا انتهت وعليها سنقرر إن شاء الله في الدرس القادم الكتاب البديل أما شرح الألكائي فسيمته في الدرس القادم رغم أنه بقي ورقات كثيرة لكن موضوعها واحد وهو في التفضيل بين الصحابة أو في فضائل الصحابة رضي الله عنهم سنلخصه في الدرس القادم ويمتهي الكتاب بقي من الكتاب جزء لاحق وهو ما يتعلق الكرامات الأولية شرح الألكائي لكن ما أرى أنه يحتاج إلى قراءة لأنه بسط لما مر أكثر من مرة في الدرس خاصة في شرح الطحوية مر موضوع كرمات الأولية في شرح الطحوية أكثر من مرة فلا دع عادة حاجة إلى لعادة لأنه ما تكلم في إلا لكائي في كتابه هذا كرمات الأولية ما تكلم عن الأصول بأكثر ما تكلم عنه صاحب الشرح الطحوية فعلى هذا لا نحتاج إلى قراءة الكتاب فبهذا إن شاء الله في عون الله يكون الدرس القادم هو آخر للكاء كما كان درسه اليوم هو آخر شرطة طخوية وعلى هذا فإن إن شاء الله الدرس القادم أيضا سأبين ما نتفق عليه فيما يتعلق بمستقبل الدرس